أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من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 فَقَالَ أَنبِئُونِي ۖ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ آلِهَتِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا علم لَنَا ك العليم الحكيم قال يا آدم أنبههم بأسمائهم فلم أنبههم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني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 فأذى لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عذو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى اَمِن رَّبِّى كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيَّ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ